ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 تِهِمْ أَمْ بَأُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِن قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا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 بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون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 قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل فِي السَّمَاوَاتِ في السماوات والأرض قل لله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 سميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني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 قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ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 ما تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين كفروا انفسهم فهم لا يؤمنون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 وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا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 وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بلقاء الله حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين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 فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأس تضرعوا ولكن قست قلوبهم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 أخذناهم بغتة فإذا مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 قل أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نرسل المرسلين إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ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 قُلْ لَأَقُولُ لَكُمْ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ إِنْ أَت اتبعوا إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون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 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء إما الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 كتب ربكم على نفسه الرحمة أن من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده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 ولكن أهواءكم قد ان إذا وما أنا من المهتدين قل تكون على بينة من ربي ان به ما عندي ما افضل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 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شياء ويذيق بعضكم بأس بعض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 ثم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفير وإن تعد كل عد لله يأخذ أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله شهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آجَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ جَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِيمِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ قَالَا فِيهِ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت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 وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونِ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانٌ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 وكيف اقافوا ما اشركتم ولا تقافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم ثل قانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظلم من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه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 كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين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 ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتينهم الكتاب والحكم والنبوة فإيكفر بها هؤلاء فقد قلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين أُذَائِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ دَاهُ مُقْتَدِيهِ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إن هو إِلَّا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أَنزَلَ الكتاب الذي جاء به موسى نورا وَهُدًى للناس تجعلونه قراصيص تبدونا وتخفون كثيرة وَأُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُونَ أَنْ تُمْ وَلَا أَبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ مَذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا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 Can someone tell me that I will lighten as Allah if you often see the y Ingresites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 ولقد جئتم فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ سُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَا يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر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 قد فصلنا الآيات لقوم يفكون، وهو الذي أنزل من السماء ما أم فأخرجنا به نبات كل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 ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۖ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ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 سبحانه وتعالى عما يصفون فديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء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 لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وهو من عمي وما انا عليكم بحفيو وكذالك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 فَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جاءتهم ايه لا يؤمنون بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون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 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يف تَرُونَ وَلِتَصغى اِلَيْهِ اَفئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْبُوا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ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 ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسب الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين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 إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِي أَهْلِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ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 وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون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 وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي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 إِنَّ يَشَاءُ يُضِيِّبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُكَ مَا أَنْشَأَكُمْ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ أَخَرِينَ إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين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 فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون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 فراً عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا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 وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كُلُوا مِن زَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَبُولَةً وَفَرْشَاً قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ زَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذْكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمٌّ إِنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم اشتملت عليه أرحام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 قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فَإِنَّ رَبَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذٍ ذُو فُرُونِ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون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 قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا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 وَرَحْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ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 زَنَجِزِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا سَوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ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 بك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون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 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني رب في إلى صراط مستقيم دين قيما دين قيما من لا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمدت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أَبْغِي رب Allah is the Lord of all things And you don't accept all of a soul except for it And you don't accept it أحكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلايا في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلواكم فيما